بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم عبارة على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مر تنبيهه الدرس السابق على عدم صحه بعض الاحاديث واذكر مصدرا واحدا للكلام على هذه الاحاديث وهو ضعيف التغليل وتقييد للشيخ الالباني في الصحيفه 70 بعد 600 بالنسبة للحديث الأول الذي ذكره الشيخ وقال قد رواه الامام احمد عن ابي هريره وهنا المحافظ المنذري وقال رواه احمد والبزار والبيهقي وابو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب والشيخ الالباني قال ضعيف جدا ثم بعد هذا في الثانية 72 بعد 600 بالنسبه للحديث الأول الذي قلت ان اصله في الصحيح من يعني من ذكر التفتيح ابواب الجنه وتغريق وذكر تغريق ابواب النار وسوى هذا اخره في الصحيح لكن بهذه الروايه التي هي مذكوره هنا ان ربما بهذا التمام وهذا السياق الخبر لا يكون صحيحه وهذا فيه ربما احتر من روايه منها ما هو في هذا المصدر من حديث عبد الله بن مسعود ب بسياق فيه طول وهو حديث ضعيف هو في ضعيف الترغيب والترغيب في المجلد الاول بالصفحه الخامسة بعد 300 والحديث السابق الذي ذكرته هو في ضعيف الترغيب والترغيب في المجلد الاول في الصحيفه 94 بعد ال والخمسة وال بعد ال200 اكتبوا هذه المصادر طيب واما الحديث التالي ما الذي هو جاءكم شهر رمضان شهر البركه يغشاكم الله فيه فينزل فينزل الرحمه ويحط الخطايا أنا ذكرته امس لعل العبارة قلت ضعيف الامر فيه اشد من هذا يعني حتى هنا الحفظ المنذري فكل رواه الطبراني ورواته الثقات الا أن محمد بن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل فهو يقول لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل فالشيخ الالبن ابن باز كان هذا مصدره في الحفظ الشيخ لا الشيخ كان حافظا يحفظ الظاهر لعل كان الظاهر لعله هذا الكتابه كان مصروه في الحيطه فلم ينتبه هذا الشيخ الألباني علق على طول المنذري لا يحضرني فيه جق ولا تعديل فقال قلته محمد بن سعيد الشامي كتب محمد بن قيس وهو محمد بن سعيد في الحقيقة محمد حمزه بن قيس الشامي ان الكذاب المصلوب في الزندقة يعني تبين ان محمد بن قيسم هو محمد بن سعيد وراجع ترجمته حتى تفهم هذا ولهذا الشيخ الألباني وقال في التعليق عليه موضوع موضوع وهذا الذي جعلني أحت... وهذا في الصحيفه التاسعه و بعد المئتين هذا الذي جعلني اهتم في هذه الليله أن اذكر هذه الاحكام بالتفصيل لانني لم اكن مراجعا للكلام على الخبر من من خليفة لما راجعت وجدته انه ليس ضعيفا فقط بل هو ازيد من هذا فاما وقفنا عند قول الشيخ العلامة الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس يعني فيما يتعلق برمضان والصيام منها أن الواجب على المسلم أن يصم ايمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعه ولا تقليدا للناس أو متابعه لاهله او اهل بلده ولا ذا بعض هؤلاء الناس الذين يكون الأمر عندهم هكذا اذا ما تركوا بلادهم ذهبوا إلى بلاد كفر مثلا لم يصوموا مع المسلمين يصوم مع الكفار لا يصوم بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو ايمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك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 رضي الله تعالى عنه وباختصار ايمانا واحتسابا كما تقدم معنا وكما هو تعبير الشيخ العثيمين رحمه الله ايمانا أي ايمانا بالله واحتسابا احتسابا لثواب الله وهنا لما نتكلم ونقول ايمانا اي ايمانا بالله لا بد من صحة هذا الإيمان بالله لابد من صحه هذا الإيمان بالله أن تكون مؤمنا بالله كما أمرك الله تعالى أن تؤمن به وليس أن تؤمن بالله كما تريد وكما تهوى فتكون مؤمنا بالله كما امرك الله فتكون موحدا الله تعالى بربوبيته و الهيته واسماؤه وصفاته وتؤمن ب ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشرره وتكون في الإيمان و على ما يحبه الله تعالى ويرضاه لأن كثيرا من الناس لا يبالي بهذا بل بعضهم احيانا الذي يبالي بحوا ما يرتاح اليه وما يرتاح فيه من التعبد ما يرتاحوا اليه وما يرتاحوا فيه من التعبد مع أهل السنة مع اهل البدعه مع على الاستقامه على الاحجاج ويريد يريد التدين الذي يرتاح فيه ومساله البحث عن الحق والهدى ومساله النظر في الحق والباطل هذه لا تعنيه كثيره لا يفكروا فيها كثيره لا تشغل بالهم كثيره وانما هو كيف ما كان وكيف ما اتفق ومثل هذا الذي لا يبالي بفهم القرآن والسنة والتمسك بمنهج القرآن والسنه والسير على ما يحب الله تعالى فانه حتى لو وفق في وقت من الاوقات كانت لبعض الناس واخشى أن بعض الناس أو أن بعض هؤلاء الناس يكونون بيننا الآن هذا الذي هو ماذا وجد أن الذي يريحه في وقت من الأوقات أو أن المناسب له في وقت من الأوقات ان يكون مع اهل السنه لكنه ليس مهتما في الحقيقه بقلبه في قلبه هو ليس حريصا على الخير أو ليس حريصا على الحق بل كما كيفما وجد يعني وجد مثلا يعني درسا اعجبه فقال انا اجلس اجلس في هذا الدرس عرفت صلاة تعجبه يقول انا اصلي مع هؤلاء لكنه لا يبالي يعني لو وجد شيئا يعجبه بطريقه أخرى عند ناس من اهل البدعه والضلال هو على حق يمشي اليهم يكون معهم عرفت وهكذا يعني مثلا جاء الى مسجد الاهل السنة فلم يجد فيه الكهرباء فقال انا لن اتي مره اخرى فانت تجد بعض المساجد الأخرى فيها الاضواء والايش وال وعناصر سينات والمصابيح الخضراء فوق انت عارفها بالليل تضوي بالاوهاك هذا المهم <تصفيق> <تصفيق> انبه على أن بعض الناس هو ليس مهتما ان يكون على المنهج الذي يحبه الله تعالى ويرضاه وليس حريصا أن يتعلم وليس حريصا أن يفهم عرفت تمثل هذا يخشى عليه انه حتى لو وفق في وقت من الأوقات للكون مع أهل السنة أنه يحرم غدا هذا الكون إذا يسر الله له انه وجد صحبة صالحه من اهل الاستقامه في وقت من الأوقات ولكنه لم يعرف ما يبلغ ولم يكن عارفا بقدر هذه الصحبة فيوشك أن يفترق عنه أو أن يفترق عنهم حتى ب حتى لو باي اسباب دينية احيانا باسباب الدينية حتى لي غير اسباب دينية اسباب دنيوية عرفتيها يذهب في عمل ما في بلد ما في اطار ما في كذا والدنيا طبعا هي المقدمة الدنيا هي المعظمة الدنيا هي المكبره الدنيا هي المتبعه الدنيا هي المؤثره ولا يقدم عليها عند كثير من الناس ما ينبغي أن يكون المرء عليه في هذه الدنيا الدنية الفانيه يقول عن الامور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعض الظائم من جراح او رعاف أو قيء او ذهاب او ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم اطمئن ما يخفى حكمه على بعض الناس هل احد الاخوه اليوم سالني سؤالني يتعلق بهذا الرعاف او ما الى ذلك كل هذه الامور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القيء فسد صومه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من من دراه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء وهذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه والراجح اختلف في وقفه ورفعه والراجح وقفه وإن كان له حكم الرفع ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وما يعرض لبعض النساء من تاخر غسل الحيض او النفاس الى طلوع الفجر اذا رات الطهره قبل الفجر فانها يجز فانه الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس يعني شخص كان جنبا من الليل وطلع الفجر عليه وهو جنوب لا باس ليس هذا محرما وصيام صحيح يقول لك ينقل عن بعض الصحابه ينقل عن البعض في الصدر الأول خلاف في هذا لكن بعد هذا عند عمه العلماء قد استقر الأمر على أن الجنب يدرك الفجر يدركه الفجر جنبا فصيامه صحيح ولا اشكال لم يبقى يتكلم في هذا الا بعض اهل الضلال والزيح من الروادد والخوارج كالاباضيه والاماميه الذين يقولون اذا ادرك الصلاه الرسيه غير صحيح هذا لفت الى طيب كذلك المرأة التي طهرت من الحيض وبعد ما طهرت من الحيض طلع الفجر مباشرة عليها الصيام ولا يجوز لها الفطر وتغتسل بعد طلوع الفجر لكن لا يجوز لها ان تؤخره إلى ما بعد طلوع الشمس لان وقت الصلاة سيخرج ولكن ليس له تأخير إلى طلوع الشمس بل يجب عليه ان يتصل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يتصل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادره بذلك حتى يدرك صلاه الفجر مع الجماعة ومن الامور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر ضرب الإبر يعني ان ان, أن, أن يأخذ حقنه مجرد دخولي راس الحقن هذا السن مجرد دخول راس الابره ليس يبطل الصيام ومن الامور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية وهذه لعله سنتكلم عنها الشيخ اختياره ان الابرا قسمان ان الحقنه قسمان ما يقصد للتغذيه هذه مفطره وما ليس للتغذيه يعني للتداوي هذه ليست مفطره هناك قولان اخران المنع مطلقه والتجويز مطلقه قال لكن تاخير ذلك إلى الليل اولى وأحوط الى تيسر ذلك لأن بعض اهل العلم كما على سبيل المثال الشيخ محمود التوجيري رحمه الله يقولون إن ضرب الإبري مفطر سواء كان للتغذي أو لغير التغذيه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله وهذا كما هو عند الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما وقوله عليه الصلاه والسلام من نتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه كما في الصحيحين من حديث معمر بن بشير رضي الله عنهما ومن الأمور التي يختلف حكمها على راءض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضه او نافله ولماذا الشيخ ينبه لاجل ان كثيرا من الناس قد يفعلوا هذا في صلاه التراويح يصلي وايش بابيات متفرقه 20 ركعه وكذا في اقصر مدة مرة في خطبه جمعه كنت اقول بعض الناس يبحث عن اقصر المساجد لصلاه ليصلي فيها احد الاشخاص لم يعجبه الكلام فقال لا بد ان تكون الصلاة في هذا الزمان سريعه لان رتم الحياه صار سريع لان الحياه لكن العجيب ان ان هذا الرتم الحياه صار سريع لكن المباريات لما يشاهدونها يصيدونها 5 ساعات للتحليلات قبل المباراة و5 ساعات للتحليلات بعد المباراة وبين الصحيح والمباراه ومدتها كذا وطولها كذا وهنا لا سرعه ولا اعمال ولا مشكله ولا شيء يجلس امامها للمباراه الواحده 20 ساعه متابعا البرامج والكذا لا باس صحيح والافلام والمسلسلات والفوازير والأشياء في شهر رمضان هذه لا تصادم او لا تصادم رتم حياتي السريع لا تعارب لكن المشكلة في ماذا في الصلاة وقدلت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أن الاطمئنان ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاة بدونه وهو الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئنوا فيها بل ينقرها نقرا وهذه الصلاه على هذا الوجه باطله وصاحبها آثم غير ماجور من الامور التي قد يختلف حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعه كل اول المذهب مثلا عش... ان صلاه التراويح 20 ركعه اذا بدها تكون 20 لا يزيد ولا ينقص وظن بعضهم انه لا يجوز أن يزاد فيها على 11 ركعه او 13 ركعه وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطا مخالف للأدلة طبعا السنه الا يزيد على عشرة ركعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على عشرة ركعه لكن عامه اهل العلم على أن الزيادة على عشرة ركعه جائزة جائزه ليس ما لم يعتقد اذا خصوصا إذا كان مثلا حصل منه هذا بواقع ما بظروف ما باحتياج ما ولم يعتقد هذا أفضل من هذه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقدلت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أن صلاه الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته بل ثبت عنه صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعه وربما صلى 13 ركعه وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره طبعا السنه ان تصلي 11 ركعه لكن أن تطيلها بعض الناس يقول لا 11 ركعة فيصلي 11 ركعه من ال... يصلي 20 بنصف جزء ف11 ركعه يعني بي بي بي ثم يقول خلاص هذه السنه لا, لا لا يصلح ان يزيد شيئ فهمت هذا وهذا وجه هذا يصلي فيفبط عنه والله اعلم بالنوايا بعض الناس بجاهل وربما بعض الناس ايضا بحرص على التكاسل فتجده ياتي بهذه في مكان هذا ولكن الله اعلم بنيته او يريد ان يصد عن التعبد او عن ازدياد من الثواب فيقول لا, لا تزد على 11 ركعه ان هذا حسن هذا حسن ولكن احرص على أن تكون مقتديا من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته 11 ركعه النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام الليل حتى تتفطر قدماه ترى كيف تتفطر قدماه يعني يظل واقفا ثابتا والرجلان في مكانهما حتى تتورم القدمان وتتفطر قدماه الشريفتان تتورمان وتتفطران يخرج ماء اي تنتبر وتكون هكذا يعني الرجل فيها كذا نوع انتفاخ في ثم يكون يخرج ماء يكون, ما يكون تفهم هذا هو هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عرفت فالذي يتكلم على 11 ركعه لا بد يحاول هذا الأمر أن يحرص عليه قدر المستطاع يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا بد ان تراعي المصلين ايضا لا بد بد ان تراعي احوال المصلين نحن هنا في هذا المكان قد نطيل اكثر من جزء مثلا لكن عندنا مساجد فيها ائمه من اخواننا هذا مسجد بجزء هذا مسجد بنصف جزء لمن يريد ايش اللي ال ال ال عنده الريتم السريع او عنده اشغال أو ظروف من بعضنا سمعنا عنده شغل عنده ظرف ما عنده إطار مافع بارك الله فيك وقد دلت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاه الليل موسع فيها من الادله التي تذكر في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعه لم يكن يزيد على هذا قال ربنا صلى 13 ركعه الصواب أنه إذا قلنا 13 ركعه فبضم راتب ركعتين أو ركعتي الراتبه بضم ركعتي الراتبه ورنا صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى 9 ركعات بتشهد واحد لا يجلس الا في الثامنه و ولما صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صلاه الليل قال مثنا مثنا فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعه واحدة توتر له ما قد صلى متفق على صحته ولم يحدد ركعات معينه لا في رمضان ولا في غيره ولهذا صلى الصحابه رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان 23 ركعه وفي بعضها 11 ركعه بالنسبه لما ذكره الشيخ من 23 ركعه الراجح أن هذا لا يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر لن يثبت أن ذكر او صلاه ال20 ركعه لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد عمر كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه عن الصحابه في عهده وكان بعض السلف يصلي في رمضان 36 ركعه ويؤثر بثلاث وبعضهم يصلي 41 هذا من بعض السلف من غير الصحابه كما اعلم ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم كما ذكر رحمه الله رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع وذكر أيضا أن الأفضل لمن اطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد هذا الذي كنا نتكلم فيه تطيل القراءه تطيل الركوع تطول اقلل العدد ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد هذا معنى كلامه رحمه الله طبعا بعض الناس صار الايش عندهم الهدف أن يكفروا العدد ولو بأن يصلي في كل ركعة آية وهو على المذهب مذهب الحنفية مذهب الشافعية مذهب غيرهم يقول لابدا ان يصلي 20 ركعة فماذا يصنع يصلي في بعضهم في بعض المساجد في بعض البلاد لا لا, لا داعي للتسميه يصلي في الركعه بايه بسم الله الرحمن الله اكبر فيعني في اي طرق يصلي الصلاه كلها ب 20 من الرحمن سوره الرحمن ناجلنا ركعه اتفق لا شك أن الافضل في حاله انه إذا أصر ان يصلي هكذا فليصلي ثمان ركعات او ليجعل كل ايتين في ركعه هذا خير يكون أقرب إلى السنه زاد في العدد هذا معنى كلامه رحمه الله ومن تامل سنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم ان الافضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو او عشرة ركعة كما قلنا ذكره 13 ركعه بضم ركعتي الراتبه يعني تضم راتبه العشاء أو راتبه الفجر هذا هو واضح طرفه تتمه العشاء في رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غالب احواله ولانه ارفق بالمصلين واقرب الى الخشوع والطمانينه ومن زاد فلا حرج ولا كراهيه كما سبق ماذهب الحنابلة ان تكون صلاه التراويح 20 ركعه عرفت هذا ولهذا كان كثير من الحنابلة يصلون عشرين ركعه الشيخ ابن باز رحمه الله من زمان يعني قديم ومن وقت مبكر في حياته رحمه الله كان يصلي 11 ركعه فانت هذا وكان بعض الناس يعني ايش يلتفت بحكم الاستقرار المذهبي يقول ماذا هذا يصلي 11 ركعه لكن مع هذا هو يقرر هذا التقرير ويقرر التقرير على هذا النحو عذ ذكر ان شخصا خرج عن المعتاد في صلاة 20 ركعة فذهبوا به لعله الى الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد رحمه الله فقال له صل 20 ركعه فقال له الشيخ ابن باز ان يصلي 11 ركعه قال اذا كنت كالشيخ ابن باز تصل 11 ركعه وكل الظروف قال هو ان الصص سنصلي 11 ركعه سواء كان كالشيخ ابن باز او لم يكن كالشيخ ابن باز صحيح والافضل لمن صلى مع الامام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الامام بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وهذا ثابت عند اصحاب السنن الاربعه باسناد صحيح من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه يعني تصلي مع الامام حتى ينصرف الامام حتى يؤثر وينصرف يكتب لك قيام ليله ويشرا على جميع المسلمين الاجتهاد في انواع العباده في هذا الشهر الكريم من صلاه النافلة وقراءه القران بالتدبر والتعقل والاكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعيه والامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوه إلى الله عز وجل ومواسااه الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر الوالدين وصله الرحم واكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من انواع الخير بقوله صلى الله عليه عليه وسلم في الحديث السابق ينظر الله هذا الحديث الذي مر هنا في لو على وضع ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي لكم ملائكته فارى الله من انفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله ولما روي عنه عليه الصلاه والسلام أنه قال وجئ قول روي عنه يعني كانه يشير بهذا الى ضعفه بعض بعض اهل العلم يجعل التعبير برويه حتى بعضهم يجعل هذه قاعدة عامه ولكن نقول بعض اهل العلم على الاقل يجعل التعبير بروية مشعرا بضعف ما يذكر أنه قال من تقرب فيه بفصلة من انفصال الخيم كان كمن أدى فريضه فيما سواه ومن أدى فيه فريضه كانت من ادى 70 فريضه فيما سواه وهذا حديث لا يصح وهو في ضعيف الترغيب والترغيب في المجلد الأول في الصحيفة السابعة والتسعين بعد ال200 وقد رواه ابن خزيمه في صحيحة ثم قال أن صح الخبر قل به الحقيقه الشيخ ابن حيان وفي اسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف والشيخ الألباني له كلام هنا وعبر عن الحديث بقوله منكر وهذا الحديث قد أفرده البعض بالتصنيف حديث سلمان هذا قد افرده الحديث طويل وافرده البعض بالتصنيف وفي جمله مشهوره التي تذيع على لسانه الناس اوله رحمة واوسطه نار فره واخره من النار وهذا لا يصح قال وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عمره العمره في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي الزيادة عند بعض اصحاب السنن في قول معي ولا حديث ولا اثار على شرعية المسابقه والمنافسه في انواع الخير في هذا الشهر الكريم وفي غيره كثيرة والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضا وان يتقبل صيامنا وقيامنا ويصلح احوالنا ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن كما نساله سبحانه أن يصلح قاده المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق هذا مما ندعو به في هذه الايام أن يصلح الله وكان المسلمين وان يجعلهم سربا في نصر الدين وفي قمع اهل الكفر والضلال تدعو لمقاطعه الفضيل بن رحمه الله كانت لي دعوه مستجابه لجعلتها في السلطان او لجعلتها للسلطان لان بصلاحه صلاح البلاد والعباد وقال البربرهاري رحمه الله اذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنه وإذا رايت الرجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب هوا عرفت فتدعو للحاكم تدعو لولي الأمر أن الله يصلحه وان الله يظهر قلبه وان الله يجعله على ما يحب ويرضى وان الله يستخدمه في طاعته وان الله يمنحه الصواب والسداد وان الله يهيئ له يهيئ له البطانه الصالحه لانك إذا دعوت هذا بابا الناس يقول كيف ادعو على الحاكم الفلاني هذا ظالم هذا وكذا وهذا كذا اولا هو مسلم على كل حال وانت تدعو له ثانيا هذا ليس اليس الامر في أنه شخص واحد من أفراد المسلمين تدعو له فقط إنما أنت باسم لما تدعوه هو تدعو له ويصلح بصلاحه صلاح صلاح البلاد وصلاح كثير من العباد اليس كذلك علما لا ينبغي ان ننسى كذلك ندعو للمسلمين جميعا حكاما ومحكومين انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا رحمة الله حرمه هو رحمة الله جزاك الله خير بارك الله